على الهون يا جرح المفارق وضيق البال على الهون يا هم صطابي وقدرته اعزك لو انك جرح ومجاه القتال وروضت جسمي لجل سقمك وصبرته أعزك لو أنك جرح ومجاه دقة وروضت جسمي لجل سقمك وصبرته لجل من ملك قلبي من الجال لين الجال وفجيت له بابا على الناس سكرته وحطيت له عن شمس قيض الغرام ظلال وشيت له بيتنب بقلبي وعمرته وحطيت له عن شمس قيد الغرام ظلال وشيت له بيتنب بقلبي وعمرته عشقته ودللته وجريت له موال وتخيرت قربه ليتني ما تخيرته ورأى عريف قلبي لين صاروا الحشام ادهال وعمدها له جنبت غيره وذيرته رأى عريف قلبي لين صاروا الحشام ادهال وعمدها له جنبت غيره وذيرته سقيتها من عدود الغلا والغرام ازلال بعد ما جذب من دم قلبي وصدرته هداري عليه منزع الوزع للعذال وخطاه انكبر في عين غيري تصغرته ترافقت انا وياه من يوم كنا اطفال وتكون غلاه بوسط قلبي وكبرته وقبل لا يغطي ليله المنتذر بالشارع سرقت الكرم منهن عينه وسهرته وقبل الله يغطي ليلها المنتثر بالشال سرقت الكرم النون عينها وسهرته ونقش كل حرف من حروفي على السلساله بهابها وغاض ناسا مجاكرته وكتبت القصائد في عيونها على اليمال يمرني صوت النواخذ تذكرته وبعد كل هالتقدير والحب والاجلال تغير وهقواته عليا مغيرتها وبعد كل هالتقدير والحب والاجلال تغير وهقواته عليا مغيرته لبسته ثياب الغطر سهلين جاي يختال وكبر في عيونه يوم الاوهام غررته واذا السالفه ضحك ومهازل ولعب اطفال خبطت الغص اللي نبرق الريش طيرته خلصنا وقفلنا الصناديق بالاقفال ومن جور حكمه كامل القلب حررت ومن كامل القلب حررت